وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين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 أولئك جزاؤهم مغفرة من ضبهم وجنات, وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم اجر العاملين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 ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرحا فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا، الله الذين آمنوا، ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ أَمْحَسِبَتُمْ أَن تَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَمْ مَا يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِن كُمْ وَيَعْلَمُ الصَّابِرِينَ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 أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلًا قَنَبْتُمْ عَلَى أَعْطَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَنِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ الله